اعوذ بالله من الشيخون الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي لَكِن وَأَنْتَ تَخْرِي yila <oczywiście> yau <gın> من أوتي الكتابا يوم <تصفيق> لنبدأ Məlum Oh, oh, oh. Yeah, oh, yeah. yeah. All or... right. إذا لا أذقناك ضعف الحياة